قال حدثنا قتادة أن أنت بن مالك حدثهم أن أناثا أو رجالا من عفل قديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف والتوخم المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراء لزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من البانها وأبوالها فلما فحروا كانوا بناحية حرة ففروا بعد إسلامهم وقتلوا راع النبي صلى الله عليه وسلم وتأكل الزود. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث القلب في آثارهم. فأوتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأردلهم ثم تروك في الحرّة على حالهم حتى ماتوا والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد بن سلمة أن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي طريقة عن طلحة بن مصد بن علي بن سعيد عن أبي بن مالك قال. قدم أعراب من عرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاشتوروا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح الله وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى قحروا فقتلوا راعيها وساق الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طمحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد للمسيب مرسل <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله هنا للدلالة على أن أبوال ما يؤكل لحمه راهد وذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بعد أن عطاهم الإبل أن يشربوا من البانها وأبوالها فلو كان أبوال الإبل نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا ولكن أبوالها طاهرة وضول كل ما يؤكل لحمه وهو طاهر من بقر وغنم وإبل وغيرها من بهيمة الأعام ومن الصيد الوحشي الذي يأكل اللحم وهو طاهر وأما المؤمن فهو طاهر إلا أن بوله وعذرته نجسة أما ما لم يؤكل لحمه كالشمار والصنزير والبغل فهذه نجسة أبوالها نجسة وليس الطاهرة ومن فقه الحديث من فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله رحمة لا تشاوها رحمة أحد من أمته فهو لما رأى الأقوام صرت وجوههم وانتفقت بطونهم سوهم المدينة لأنهم أهل بادية أمر لهم بلقاح من الإبل بذود من الإبل والذود الخمس كما فوق فيها الألبان وأعطاهم راعي يرأى الإبل وهم عليهم إلا أن يشربوا لبنها ويشربوا أبوالها طفعنوا ولكن لخبثهم وعدم إيمانهم شك ما شكروا النعمة ولا قدروا الجميل لما صحت أجتامهم وقويت جوارحهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه وشملوا عينيه بالنار ومثلوا به واشتاقوا نعم فارين لها وهم كما قال في الحديث كفروا وقتلوا وأخذوا المال صاروا محاربين لله ولرسوله وصاروا قتله بدون مسوق شرعي وأخذوا المال بدون حق وقابلوا الإسلام بالإساءة فما كان جزاؤهم إلا أن أسي بهم وأوقفوا في الحرة ذات الموادبها ذات الحجار السود معلومة في المدينة النبوية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف وأمر بهم فشملت أعينهم بالنار كما فعلوا بالرأي وتركوا في الحرة يستشقون فلا يسقون ويستغيثون فلا يغيثهم أحد حتى ماتوا لأنهم عملوا بالرأي هذا العمل سملوا عينيه وتركوه في الحرة حتى مات فأمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من قبيل المماثلة لا من قبيل المثلة لما فعلوا براء ما ذكر فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فعلوا بهم مثل ما فعلوا براء فهم كفروا بعد إسلامهم الذي أعلنوه وحاربوا الله ورسوله وأخذوا المال فانتصر الله عز وجل منهم واحدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قصير وكان أولهم سلمة بن الأكوى وكان راجلا فكان أول أهل الغارة سبق أهل الخيل حتى أمكنهم الله عز وجل منهم وأعادوه وهكذا الطاغي الباغ يحيط الله به لا سيما في الدولة المسلمة لا يفلح المعتدي الظالم وكما قيل ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء المفشدون اليوم في هذا الأرض في هذا العصر وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية هؤلاء المفشدون كلما حاولت خلية من خلاوة الفشاد لتفشد في الأرض بالقاتل وبالأشلحة الفتاكة وبالإيذاء للدولة وللمسلمين أجمعين مكن الله منهم مكن الله منهم حتى يكتمل هذا القرن إذا اكتمل هذا القرن قطعه الله كما في الحديث في الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع الضرن قطعه الله المقصود أنهم لا يمكن أن يظهروا ولا يمكن أن يظهروا عن الناس ولا تكون لهم شوكة ولا تكون لهم بسبال ذرة من النفر لأنهم مفسدون وفسادهم ليس ظاهرا للعلماء ظاهر للناس جميعا لعوام الناس ولذكور الناس وإناثهم الصغار والكبار لأنه ما فعل أحد ممن يعرف الإسلام ما فعل كفعلين إلا سلفهم الأوائل الخواري الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار وشر الخلق والخليقة وهؤلاء سلكوا مشلكهم وجادوا زادوا بأشياء ما فعلها هؤلاء في عهد الصحابة الذين خرجوا على علي بن عبي طالب رضي الله عنه أما هو القتل الجماعي بدون خشب. ما بارزوا جنود الدولة ولا بارزوا الجيش الإسلامي وإنما يخبطون خبط أشواه، من حلم بلتهم شياطينهم، فجروا وقتلوا، وهذا يدل على ذهاب الإيمان منهم وعلى كسر شفههم، ومبتلو به من الأحقاد والحشد. فأحاط الله بهم وكلما طلعت خلية من خلايا الشر فلق الله عز وجل عليهم في أماكن ما يظن الإنسان أنهم سيطلع عليهم فيها لكن الله على كل شيء قدير ورحيم بالمؤمنين فهم لا يتسلطون إلا على أهل الإسلام أو من حصمهم الله عز وجل من أهل الذمة والمستأمنين فلا يجوز لأحد أن يتعاطف معهم ولو بقلبه ولو لم ينطق لسانه لا يجوز أن يتعاطف معهم أحد فأهل الفساد لا يجوز لأحد أن يحبهم أو يعتذر لهم أو يقول مسافين غرر بهم الله عطاهم العقول فكيف يغرر بهم ليفشدوا في الأرض ثم يعتذر لهم بعض الناس يقول مساكين أحداث ومشاكل ذلك من الأعذار لا عذر لهم قبلا وسيلقون جزاءهم في الدنيا والآخرة. نعم. باب صارث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يالي بن أبي المخلد. قال حدثنا علي وابن صالح عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وبلأ من قريش جلوس وقد نحر جزورا فقال بعضهم أيكم يعفض هذا الفرق بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره قال عبد الله فانبعت أشقاها فأخذ الفرط وذهب به ثم أمهله فلما خرس ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت ساقمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته, فأخذته من ظهره فلما خر من صلاته قال اللهم عليك بكريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيع وعثبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معير حتى عد سبعة من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعا يوم بدر في قليب واحد والحديث صحيح هذا كان حديث الأول من أن ما يؤكل لحمه فدمه وضوله ليس نجسا والموعد بالدم الدم اليسير لا الدم المسفوح الدم المسفوح نجس ولو من ولو من ما يؤكل اللحمه إذا كان مسفوحا فهو نجس ف لو كان نجسا الذي الدم الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لقطع صلاته ولكن وضع سلة الجذور على ظهره من أولئك الأعداء وهو ساجد حتى ما جاءت إلا ابنته تشبهم وترفع هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهى صلاته ولو كان نيسا لقطع الصلاة ولم يتمها ولم يتم الصلاة وفي الحديث دليل على الصبر الجميل الذي تمتع به النبي صلى الله عليه وسلم على ما من أولئك الأعداء كفار جريش والأحزاب غير أنه ما سده ذلك عن الاستمرار في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وسبلغ رسالة الله لأن الله اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفاه وكمله بالصبر والشجاعة والصدق وأطالة النسب والرحمة والنصر إلى غير ذلك من صفات الكمال التي ما لحته فيها أحد وإن اتصف ببعضها بعض الناس إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على أن العاقبة للمستقيم فصارت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بعد ذلك الإيدة والانتقام منه ومحاولة قتله لكن الله عز وجل جعل العاقبة للحق الذي دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجع إلى مكة في عام الفتح فخضعوا وذلوا ولم يحرك منهم واحد شاكما لما رأوا من, من نصرة الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ولما رأوا من, من رفع غاية الإسلام قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حباه الله بالصبر والصفح كرن الغير فأطلقهم جميعا أطلقهم وإلا كانوا أربع مماليك أسبحهم كلهم قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء أسلموا طار من مسلمة الفتح من أسلم طوعا ومن أسلم كرها وحسن إسلامه بعد ذلك وجاهدوا في سبيل الله أما من لم يدركوا زمن الفتح بل مات قتلوا قبل ذلك فقد أخلاهم الله واستجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه دعا عليهم على أعيان الكفرة والرؤساء منهم فما بقي منهم أحد على وجه الأرض أمهلهم الله تبارك وتعالى من وقت الدعوة إلى يوم بدر فصلق الله عليهم حجبه الصالحين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فقتلوا منهم شبعين وأشروا شبعين فانكسرت شوكتهم من ذلك الفين وأعز الله المؤمنين ونصرهم على أهل الأرض الذين يناوئون الدعوة وفتحت الفتوح في الأرب والعجل ومن أجاب دعوة الإسلام ترك ومن صد الناس عن الدخول في الإسلام ورد دعاة الإسلام قاتلوه حتى يفصل الله بينهم وهكذا الدعاة إلى الله إن صدقوا وأصابوا عرفوا المنهج الدعوي وصدقوا مع الله جاءوا الدعوة إلى الله وجاهدوا أنفسهم على الإخلاص فإن الله ينصرهم وإن طال الزمن فالعاطبة لأهل الحق سنة الله ولم تجد لسنة الله تنبيل ومن كان على الحق لا يخاف إن مات مات شعيد على الحق مات مرحوماً وإن بقي على قيد الحياة ما كتب له عاش في رضا من الله سبارك وتعالى ويعينه الله على أعدائه على نفسه وعلى الشيطان وعلى الهوى وعلى كل من أراد به سؤال الله عز وجل يعينه هذا وعد الله الذي صرحه به القرآن إِنَّا نصر رُسُلَنَا والذين آمَنُوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فنصر الله لهم في الدنيا بخزي أعدائهم يخزي الله أعدائهم وكم في هذا الزمن من أقوام باسم الدين والغيرة يبغضون أهل السنة وأهل المنهج السلفي يبغضونهم من صميم قلوبهم وعلى فلسات ألسنتهم ويخططون لتدميرهم فباءوا بالفشل والخسران في كل مكان فما مكن الله يوم من الأيام أهل البدع من أهل السنة ليطيح بهم أو لينتصروا عليهم وإنما قتلهم الغير الذي يتردد في نفوسهم وأهل السمن متوكلون على الله عز وجل ويدعون بدعوة الله بقدر ما مكنهم الله أقدرهم والنصر لهم وسينتقم الله تبارك وتعالى لمن ينصر لمن ينصر الحق ينتقم له من من ينصر الباطل في الدنيا بخده وذله وفي الآخرة بالانتقام منه بالعذاب الأليم فالواجب على طلاب العلم خصوصا أن يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كيف دعا الناس وأن يترأوا القرآن الذي جاءت كثير من آياته تبين للناس منهج الدعوة إلى الله الذي يجب أن يشركوه ومنهج الرسل والأنبياء في دعوتهم والتوجيهات في القرآن للدعاء إلى الله تبارك وتعالى وأهم الأمور التي وجه إليها القرآن الدعاء الصواب والإخلاص هذا قال كل هذه سبيلة أدعو إلى الله قال العلماء رحمهم الله حتى لا يكون حظ للنفس لا يكون حظ النفس عندما تدعو الناس إلى الله عز وجل لا تريد منهم ثناء ولا مدحة ولا تريد منهم مالا ولا أي شيء لأنك إن أردت هذه المقاطب خريت بالدعوة عن مقصودها الأعظم وهو ما بينه الله بقوله قل يا محمد هذه سبيلي أي الدعوة إلى الله هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره فقال أدعو إلى الله والنفوس ضعيفة فما من داعية إلا ويمكن أن يدخل عليه شيء يخل بهذا الشرط العظيم فيجب أن يبادر إلى معالجة نفسه يعالج نفسه ليرحمها لأنه يدعو الناس إلى الحل ليؤجروا ويرفع الله منازلهم وهو أولى الناس بالأجر على دعوته والرحمة لنفسه فيعالج نفسه على الإخلص ليحقق أدعو إلى الله على بصيره والبصير العلم وكل دعوة بدون علم لا تنبع بل تضر فإذا توفر في الدعوة العلم والخلاص نفع الله تبارك وتعالى بها باب المذافي يصيب توب قال أخبرنا علي, علي بن حجب قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف رجائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض والحديث صحيح قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهوان يحدث عن أبي رافع أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه وذلك والحديث صحيح لا هذه الحديث تدل على أن البصاق والنخامة ليست نجيسة طاهرة إن وقعت في الثوب فهي طاهرة وإن وقعت في البدن فكذلك فمن احتاج أن يبصق في توبه فلا حرج عليه فأرشد لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إذا كان الإنسان في الصلاة وذرعه النخام أو الرين فلا يجوز له أن يبصق عن يمينه ولا تلقاء وجهه ولكن يبصق إن أمكن أن يراه تحت جدرنه وهذا في المساجد التي يمكن فيها ذلك لشدف أما بالنسبه لمساجد العصر فهذا لا يبصق لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه ولا أن يساره ولكن في ثوبه أو في ما يحمله من مناديل يسقط في منديله ويعيده إلى ثوبه يحتبه حتى لا يرميه فالبصاق إلى القبلة النهي عنه عام. في الصلاة وغير الصلاة وكذلك البصاق عن اليمين النهي عن رؤام احتراما للملك لملك اليمين ولكن البصاق عن اليسار إذا كان خارج الصلاة وخارج المسجد وخارج أماكن التي لا يصح إلقاء البذر فيها وضع كعن يساره لا احد والاث في ثوبه وذلك اسلم له اولى او لا لا نجس تقصد الله ما يفرزه النجس مثل عذرة في الآدم نجس نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال ابن ماجة رحمه الله حفظ والبول البول ليش نجسا نعم. باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الله بن أمير. بابو سامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبيد. عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عن صلاتين عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب والحديث صحيح. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن اعلى التيمي عن عبد الوديكه بن عمير عن قزع عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم علي. لا تصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد حتى الشم. صحيح لنا محمد لنا محمد وحددنا أبو بكر بن أبي شيبة ولحددنا عفان ولحددنا همام ولحددنا قتاة عزب العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب والله عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والحديث صحيح هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا تتعلق بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها والبحث في هذا الموضوع أولا الصلاة الفائته بعذر شرعي تصلى في أي وقت من الأوقات فواء في أوقات الكراهة أو في غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقت ما حين يذكرها لا كفارك لها إلا ذلك وهذا في النوم الذي هو عذر شرعي الذي يطرع على الإنسان في بعض حياته لا ما يفعله السفرها في هذا الزمن من شباب المسلمين الذين يشهرون الليالي بطول هوا وينامون النهار كاملا والذي يصل منهم يجمع صلاة النهار مع صلاة الليل وهذا بمنزلة من يترك الصلاة متعمدا ومن ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه دمة الله ووجب قطع رأسه إذا لم يرجع إلى الحق يقطع رأسه وهذا تأمد بأسلوب شيطاني يقول لك ما في النوم تفرير وهو عندما يسر الليل من فلات الأسر إلى الفجر ثم ينام لا يمكن أن يصلي الظهر في وقته ولا العصر في وقته لا بد أن يأخذ حجه كاملاً الساعات التي مضت في الليل بل وزيادة لأن الشيطان وراءه هذا شيء الآن تقاشيه المجتمعات والأحياء من شبابهم بل العقلة أما العقلاء يعرفون كيف يخططون للنوم واليدر لا تفوتهم الفرائض، وإن لعبوا لعب نغيك في الليل أو سهروا لا تفوتهم الفرائض. النوع هذه يعني شرائح في المجتمعات هذا دأبهم أضاعوا فرائض وواجبات دين ودنيا فحسبهم الله فقوله إن ليس في النوم تفريط كما جاء في الأثر ليس في النوم تفريط هذا لمن يطرأ عليه في حياته بسبب عذر شرعي ينام لقدوم من سفر أو ملازمة مريض أو مرض أخطأ به فنام حتى فات الوقت عليه فطام هذا مرسوم وعذر مذبول لكن يعيش الواحد الشهر والشهرين والسنة وأكثر وهو على وثيقة واحدة فلابد النهار ما فيه وصلاة الليل إن كان يصلي فالله على كيفه هذا داء نزل بالمجتمعات الإسلامية في هذا الزمن، وهو من أخطر ما يكون على المجتمعات الإسلامية الفاعل والشاكِك، هؤلاء منزلة من يفرق الصلاة عندن. نعود إلى الموضوع، الموضوع كلنا الصلاة الفائتة بعذر إذا فاتت صلاة الظهر حتى دخل العصر. بعذر فإنه يجوز لك أن تصلي الظهر ولو دخل العصر ومضى وقت منه ثم تصلي العصر وإن نمتحت عن العصر حتى غربت الشمس العذر شرعي بدأت بصلاة العصر ثم بعد ذلك تصلي المغرب لا بد من الترتيب أو نسيت صلاة من صلواتك المفروضة لأمر من الأمور وتذكرتها في وقت قريب أو بعيد وجب عليك أن تبادر فتصليها ولو في وقت الكراها بعد العصر أو بعد الفجر أو في أي وقت هذا جانب والجانب الثاني من مجموع الأحاديث صلاة الصلاة التي الأوقات التي تكره صلاة النافل فيها خمسة خمسة أوقات من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رومه وعندما يكون قائم الظهر تكون الشمس في وسط السماء ليس لأشياء ظل ومن بعد صلاة الأثر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب خمس أوقات تقرأ النوافل فيها وفي هذا تفصيل والصلاة تفصيل عند بعض العلماء وهو الذي يريح وذلك أن الصلاة النافلة منها ما يكون لها سبب ومنها ما لا سبب له والصلاة ذات السبب يشرع فعلها يشرع فعلها في جميع الأوقات من الليل أو النهار والمراد بالأشباب مثل أن يتوضّع الإنسان ويدخل المسجد في قائم الشمس في وسط السماء لا وجنس حتى يصلي ركعتين فإن الصلاة ذات سبب وهو دخول المسجد. إنسان تطهر بعد صلاة العصر في الله بعد صلاة العصر شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عقب كل طهور من ليل أو نهار لحديث بلال قصة بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجى عمل تعمله يا بلال فإني دخلت الجنة فسمعت دفنا عليك بين يدي قال ما تطهرت من طهور من الليل أو نهار إلا صليت به ما كتب لي ولم استثناء فالشريعة أن تصلّى صلاة الطهارة عقب كل طهارة في في الأوقات المنهي عنها وغيره. وهذا بالنص وكذلك صلاة القشوف والقشوف صلاة الجنازة لا ينهى إلا في وقتين عند تضيف الشمس الغروب عند طلوع الشمس بازغة والذي ينهى عنه من الصلاة ما ليس له سبب وهو ما ضسد به التحري أي يتحرى حتى يأتي وقت العصر بعد العصر يتحرى فيقوم ليصلي تنفل لا يجوز أو يتحرى بعد صلاة الصبح ثم يقوم ويتنفل نافلة لا يجوز وهكذا بقية الأوقات فكل ما كان فيه تحري ملحوظ بنيا وهذا هو القول الراجح وأما القول الثاني فإن فإن أهله يقولون بالمنع معتمة يعني لا تصلى الصلاة لا ذات السبب ولا ما ليس له سبب والأول هو الراجح ها سنة الفجر لا لا مانع من أن تصل بعد الفجر نعم لا مانع من تصل لفضلها وعظيم الأجر فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي السنة بعد الفريضة في الفجر فقال له أصلي قال يا رسول الله ما فليت الركعتين فسكر والسكوت تجري ومن صلاهما بعد الفريضة فاسته ما بعد الفريضة فلا حرج وإن أخرها إلى أن تطلع الشمس او رمح أو رمحين وصلاهما كذلك لا حرج لا هي خصت بالدليل، هو دل الدليل على أنه لا حرج بأن يصلي، وهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي هنا، لأنه ما أدركه، ما خلف ما قبل صلية، أنكر عليه، والأصل الثاني في الآد واحد، قال يا رسول الله ما صليت رح أكيد، فسكت، والثقوط تدري. قرار على الثاني ان السنة قول وفعل وتدريب نعم لا يتحريم يا شيخ يا شيخ يجب أن يشلق الدجاج الآن يعلق الدجاج الآن يعلق يا يا أقول يعني حسب حف... <مالك> إذا كانت علام ما في شيء هذا يظهر لي أنه نجس أنه ليس من الجلاله اللي تأكل العذرة وتأكل تهوش <تصفيق> <تصفيق> اتباهوا معنا يا جماعة كله تماما تعالوا ان تصدقوا الاخير تعال هنا ايو بربو بارك لا يختار الإنسان الأخير في حلقات العلم لبادر إلا الأول يحاول في حديث الثلاثة. أحسن كباب، ملكم عبر. الشبان لا عبر هنا. <تصفيق> قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم وقف الثلاثة ألا أخبركم بخبر, بخبر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله هذا الذي جاء وراء فرجة في الحلقة فجلت فيها قال أوى إلى الله فآواه الله وهذا أشرف عمل والثاني اللي وقف خلفها جلت خلف الحلقة قالوا أما الثاني فاستحي فاستحي الله منه وعلى جانب من الخير لكن الأول أفضل قال والثالث الذي أعرف قالوا أما الثالث فأعرف فأعرب الله عنه وهذا خطر الإذبار عن مجالس العلم خطيرة ما كان الإنسان عنده من علم فهو بحاجة العلم وبحاجة أن نجلس في جلتات العلم ويؤشفنا أن كثير من إخواننا من عشر سنوات لا يجلس في حالة في العلم وهم من أهل العقول ومن أهل العلم ها كيف نعم نعم والله أسفنا أنه يعني ينبغي أن حلقات العلم لا يجهد فيها الناس والعقلة الصالحون كانوا يرحلون لها رحلات شاكة من أجل أن يجلس في حلقة فعل قال الله قال رسوله فالحرص عليها الحقيقة توفيق من الله تبارك وتعالى سيدنا هذا سائل يسأل يقول رضية الشيخ ما حكم من ابتني المرض البواسير من ناحية الطهارة للصلاة ماذا عليه فعله من بالتفصيل جزاك الله خيرا الصلاة الطهارة شرط من شروطها وعلى الكيفية التي جاءت في المصوص ولكن العذر الشرعي العذر الشرعي يُعذر به الإنسان فصاحب البواسير عليه أن يتقي الله مستطاع فينظف جسده من الدم وينظف ثوبه ويضع حفادة على المحل ويتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولا حرج عليه ما دام هذا المرض معه يتوضأ بعد دخول الوقت يستني ويغسل الدم ويضع الشفابة ويتوضأ ويصلي ما شأن من فرائب ونوافل حتى يدخل الوقت الثاني وكذلك يعمل يتوضأ يعني لكل صلاة مثل المستحابة وعلى وقد يكون يصاب الإنسان بأخطر من هذا الجراحات التي تنجف من جسده أو بالبول السائل أو نحو ذلك جائز لا حرج أن يصلي على حسب استقاعته وبدرته وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعه وقال فاتقوا الله مستقاعته عليها الشيخ ما نصيحتكم لرجل يخشى الحسد إلا درجة أنه يجعر بعغدة نفسية ويقول أيضا ما هو الحسد ومتى يضر بالنؤمن ما يقول أول السؤال؟ ما نصيحتكم لرجل يخشى الحسد؟ يخشى م. إلى درجة أنه يشعر بقلة نفسية. م. الحسد معنى الحسد تمني زوال النعمة عن الغير سواء كانت نعمة دين أو دنيا وسواء أرادها أن تنتقل إليه أم لا المهم أنه حشد فلانا وتمنى زوال النعمة التي عليه بما تتعلق بالدين أو الدنيا نعمة العلم أو العقل أو نعمة الصحة أو الجاه والمنصد والمال والولد ومشاكل ذلك وعليه أن يوقن أن الله هو الذي قسم هذه الأشياء فحسده اعتراض على الله ومن اعترض على الله خفر وخاب هذا تعريف الحسد ثانيا إن النفس يجب معالجتها يجب أن تعالج إذا حس الإنسان بشيء من ذلك عالج نفسه وأوقفها عند حدها ونظر إلى أكباب الله الجارية وقيمه هو الذي يقشن بين الخلائق معائشهم وأخلاقهم ويتدبر معنى قول الله عز وجل وهم يقشمون رحمة ربك إنكار على الكفار الذين حشدوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا ما تأتي النبوة إلا لهذا اليفين. ما نزلت على صناديد عرب أنكر الله عليهم وذمهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن كسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سكرية ورحمة ربك خير مما يجمعون رحمة الله خير من الدنيا وما عليهم ما رحمه الله فاج ومن لم يرحم لو يجمع الدنيا بأسرها فهو خاسر لابد من معالجة النفس لكن لا يصل إلى حد اتهام النفس دائما حتى يصاب بعقدة فهذا غلو وتنطع يجب أن يحمره المسلم عالج نفسك في حدود الشرع وفي حدود الاشتطاعة ولا تتجاوز ذلك فتصاب بالوشوة وليأس من الرحمة الله والقنوط فتخسر وما يدري ما هو الفجرة الأخيرة وما هو الحسد ومتى يضرب المؤمن الحسد كما أسلفته وهو مضرب المؤمن لذا الله عز وجل عنهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقال لا تحاشدوا ولا تباغضوا ولا تبابروا وكونوا عباد الله إخواما نعم نقول الحديث خمسة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا الحديث ما نحق مدهن الجهازة بعد العصر لا مانع من دفن الينازة بعد العصر ما لم تتضيف الشمس للغروب ولا مانع من دفن الينازة بعد صلاة الصبح حتى تزغ الشمس بازغة ويكونوا محظورا حتى ترتفع عزي درب نعم يتأخر حتى تغرب الشمس نعم يتأخر حتى تغرب الشمس إذا كان متضيفا للغروب وكذلك في الطلوع يتريف حتى تطلع غير الرمث وبعد العصر المتبيه الغروب حتى تغرب الشمس ويدفن نعم يقولها هل رفعت أي الطواف من دوات الأسباب؟ من دوات الأسباب ولا شك وفي الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة جاء وليلحق بقضاء راتبة الفجر وقضاء راتبة الظهر إذا نسيها بعد العصر لا يلزم ذلك لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال حبر الشوكة تقول السائلة أنا بنت أعجمية انتحقت بكلية اللغة العربية يتعلم لغة القرآن وهي جامعة مختلف مختلفة وهم يعطون منحة دراسية للطلاب المنتحقين بشرط أن يحضروا جميع الدروس وأنا أخذ المنحة وأدرس في البيت خلصا من الاختلاط وأجتهد وأعبر الامتحانات فهل يجوز لي أن أخذ المنحة؟ تأخذها على ما وصفت أنها تجلس في البيت وتحشى الاختلاط لما فيه من الفشاد اختلاط النساء والرجال شافرات هذا فساد بالأرض فعليها أن تتعلم اللغة العربية بطريقة غير هذه الطريقة ولو أن يقوم بالطريقة الهاتف من أهل العلم أو من المعلمات الناجحات في اللغة العربية أما الاختلاط فشر على النساء وجه الجامعات التي تدرس على طريقة الاختلاط بيئة الجامعات لا يجود لها لا تقبل منها ترفضها بفعل المفاشر تقدم على جلب المصالح لأنه يمكنها في هذا الزمن أن تتعلم اللغة العربية وهي محتفظة بشكرها وحجابها هذا سائل عبر الشبكة يقول بعض الشباب يعتبرون بعض العوام ليسوا من أهل السنة لأنهم يقولون أن فطرتهم تغيرت ويغضب عليها الشرف والبدع من القول بأن الله في كل مكان وتكفير حكام المسلمين كما توجيهاتكم لنا ولهم ما يدعين يقول دعو الشبكة بعيد بعض الشباب يعتبرون بعض العوام ليسوا من أهل السنة لأنهم يقولون أن بطرتهم تغيرت ويغلب عليها الشرك والبدع من القول بأن الله في كل مكان وتكفير فكام المسلمين يعني الشباب يكفرون يعني الشباب يكفرون يعني الشباب هذا التصرف من الشباب خطأ أما العوام فإنهم يحتاجون إلى التعليم الذين ما تعلّمون يحتاجون إلى التعليم من أهل العلم فمن استفاد واكتنع بما يعلمه أهل العلم فلا يجوز أن يوصف بالبدء ولا بالشرك يعني إنه يجوز <تصفيق> عن الأعمال السيئة فاجتنبها والأوام تبع لعلمائهم أما إذا صمم العام ارض عليه الحق ورفضه أبا إلا أن يكون على طريقة تيجانية أو الشاذلية أو الكادرية أو نحوها أو مع عباد القبور بعد أن دعاه الناس إلى الحق فهذا الظالم لا خير فيه يحذر منه حتى يحذر منه أبناؤه لا يمشون على طريقته وهذا الإعراب عن التعلم يبين للعوام أنه منكر وأن الإعراب عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ناقض من نوادر الإسلام فلا بد من التعلم ولا بد من قبول ما يعرضه العلماء علماء الشرع على الناس من اتباع الحق وترك الباطل وأما تكثير بعض الشباب كما فعل هؤلاء المسجدون في هذا الزمن في هذه البلاد وما عمدوا إلى القتل والتفجيرات إلا بعد الحكم بالكفر على الدولة ومن يرافق الدولة وعلى رأسهم العلماء فهؤلاء معلون ليسوا من أهل الغير على شريعة الإسلام وإنما أغواهم الشيطان فوقعوا في هذه الجرائم المنكرة الحكم العام على المسلمين بالكفر الصلاةين وهم وأس وألماه، وهذه الطريقة تهجها سيد قطر. قال في كتبه قال إنه لا بد من الإنقلاب العام بدون تأخير. لا بد من الإنقلاب العام. ليس الإنقلاب على قطر دون قطر وإنما هو انقلاب عام لأن الأمة جد نكفت عن لا إله إلا الله وتركت شريعة الله ولم يشتفني هذا جهل فضيئ قل لده من تربو على كتبي فيقعوا في هذا الشر يرون أخطاء وفركت مخالفات تقع في الدولة قد يشرب الخمر ويفرق السارج وينهب الناهب في الدولة ومن لا يصلي وأمثال ذلك فيحملهم هذا على أن الدولة كافرة ولم يستفنوا أحدا فقاموا بتكثير الحكام وعمل الفساد الفساد التفجير والتدليل أنفسهم وغيره خوارج زيادة والشاهد من هذا أنه لا يحلو زمل ولا تخلو أمة من الوقوع في الأخطاء في أهل النبوة كان يسلق السارق فتقطع يده ويذن الزاني فيرجم ويجلب البكر ويشرب الخمر فيجلد ويؤتاهه مرة ثانية ويجلد فالأمر بعض الصحابة يقول إن عليه لا عليهم لا فالأمر إنه يحب الله رسوله ويعني أمره إلى الله فإذا كان الرسول ينهى عن لعنه فكيف بمن يراد بله؟ فهؤلاء ما أجمو أحكام الشر؟ وفي أهد الرسول وضع الربا ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربا وحصلت المعاملة من المسلمين لليهود تبادل التجارة وتبادل الصناعة وأكل المسلم عند اليهود من مائدته كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهودية التي جعلت السم في الذراع دين الله فيه السماحة ويسر في حدود الشرق فهؤلاء الشباب ما تعلموا بل تسلبد على ناس منهجهم تكفيري فشملوا عنهم الفكر بدون بصيره فضلوا أضلوا الشباب الذين الشباب الذين وهذا العوام ما يكفرون العوام يقول ان الشباب اتهموهم بانهم اهل شركيات وقوع في الشرك فهذا يفتمل قد يكون انهم اهل شرك واهل طربية واهل كذا يفتمل هذا وقد يكون حكموا عليهم حكم بدون بصيرة، بدون علم لكن التكفير هو لا يصدر إلا من الشباب كما هو الحال في هذا الجمال هذا سأل من الشبكة يقول هل يجوز توزيع كتاب إنه الحق لعبد المجيد الزنداني على الكفار الذين يجهدون وجود الله لأن هذا الكتاب يحتوي على أدلة وجود الله وعلى بيان ربوبيته سبحانه وتعالى كتب الزندان على من الملاحظات ما لا يحصى فهو يخشى على أولئك منها الكفار يجب أن يدخلوا في الإسلام من طريق العلماء الشرعيين أهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح لا من طيب مؤلفات الزندان وأبزاله لأن فيها من الأخطاء وعليها من الملاحظات ما لا يخفى على طلبة العلم وليان أذكر أن شابا كاننا سرعانيا فأسلم ومر علينا في مكة فألناه عن وقت إسلامه وسبب إسلامه ومن الذي دعاه إلى الإسلام فقال أسلامت منذ ثلاث سنوات والحمد لله دخلت في الإسلام على أيدي الجماعة السلفيين فعرفتوا طريق الحق على المنهج السلفي فلقينا من الإخوان المسلمون وخصومة فأصبرنا عليهم هذا معنى كلامه والذي يدخل في الإسلام من الطريق الصحيح هو الذي يغفر والذي يدخل في الإسلام من قبل الصوفية أو من قبل التبليغيين أو من قبل الإخوانية يدخل في الإسلام لا يعرفه معنى الإسلام والأحكام أحكام الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وأصول الإسلام لا يعرفون لأن هؤلاء لا يملكونها لا إخوانية لهم هدف إذا دعوا ودخل الإسلام ضموه إليهم ليكون جندي يصاولون الحكام ويجلسون في المجال السرية والتنظيمات السرية و نفعل كذا ونكوم حكومة ونصيح بالدول في المشارق والمغارب ونصبح كذا وكذا هذا منهج الإخوانية هنا وفي غير هنا هذه أهدافهم وغاياتهم والدعوة هي إلى الله عز وجل ليقوم الحق وتنتشر تظهر العقيدة الإسلامية الصحيحة في الأرض بين المسلمين، وليس مقصدهم ليكونوا ملوكا ورؤساء أمة وقادا أبدا، إنما معلمين وبعث إلى الله صادقين. والذي يدخل بالإسلام من قبل الصوفية لا بد أنهم يعلمونه طرب طرقه طربهم الصوفية، ف. يظن أن هذا هو الإسلام والإسلام ينفي الطلب الصوفية لأنها ظل بضلة شبيقة الكبوريين لا تجد الصوفي ينكر الاستغاث بالموتى وعند من الشطحات والكذب على الله عز وجل ما ذكره العلماء في كتبهم عن الصوفية كمن يدعي أنه يرى الله ومن يدعى أن العلم علمهم علم الحقيقة ينزل على القلوب في وضاك تنزل على قلوبهم فهم ليسوا بحاجة إلى علم الشريعة الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ما يحتاجون إليه يقولون هذا علم العوام أما نحن الخواص وخواصة الخواص فنحن على الحقيقة علمنا علم الحقيقة وهو ما ينزل من العلم في وضاك على القلوب وكذبوا في ذلك ما ينزل العلم على القلوب إلا على قلوب الرسل والأنبياء لا على قلوب الناس الناس لابد يتعلموا العلم والرسول لا يقول بشيء إلا علمه الله ويقولون هؤلاء الصوفيين هؤلاء الصوفيين يقولون لا حاجة لهم بهم إلى الشريعة فهي شريعة العوام اشتبارا دارا لمن يتبع الشريعة وليس الحديد فربما يدخل النفران او اليهود او البجوث او الوثني في الاسلام من قبل هؤلاء فيخرجوه من نجاسة الى نجاسة لكن اذا دخل الاسلام من قبل علماء الشرع الفاهمين لنجاسة فاع شريعة الاسلام فصولا وفروعا يدلونه على الطريق فيمشي في طريق واضحة وهو الصلاة المستقيم. الكتب أو كتب موجودة أولا هو إذا قرأ في العلوم الشرعية حصن نفسه كلما جاءه من شر خالف ما عنده من الحق قد علمهم من الكتاب والسنة وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقيدة قد علمهم فالتحصن العلمي يتحسن به الإنسان من شرور أهل البدع. هذا جانب والجانب الثاني يأمل إلى كتب الردود على أهل البدع والضلالات فكم من كتب ألفت الرد على الصوفية ومنها كتاب اسمه مصرع التصوف مصرع أي هذا الكتاب صرع أهل التصوف جميعا جعلهم صرعا كتاب يعني عظيم على نهج السلف وكتاب اسم هذه الصوفية يطرأه الإنسان من أجل يعرف وكتاب اسم الكشف عن الصوفية وكتب كثيرة في هذا كذلك يعني في المناهج منهج إخواني منهج تبليغ منهج سروري يدرأ ما كتب عن هؤلاء فيتحصن كما طال الشاعر علمت الشر لا للشر لا اللي توقيه ومن لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه حديث حزيفة قال كنت كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا منهج منهج السلام فإذا تحصى الإنسان بالعلوم الشرعية أعرف كل ما وفد عليه من أباطيل المنحرفين، سواء من الكفار أو من المبتدعين أهل الأهواء والضلالات أرى على ما عده من الحق، فأعرف أنه باطل وأذكر سؤال وجه للشيخ ناصر خلوفة رحمه الله علماء زمانه والعباد والأتقية كان بيته كالسكن الجامع في طلبة العلم قال له أحد الطلبة يا شيخ أعياني أنا أن أعرف مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعر والقدد له قوائف قال إذا كان ما استطعت أن تفهم مذاهب هؤلاء فعليك أن تفهم جيدا مذهب أهل السنة والجماعة إذا فهمت مذهب أهل السنة والجماعة ما ورد عليك من باطل من أساويل هؤلاء تعرضه عليه فما قبله فهو حب وما نفه فهو باطل نعم آخر سيد. هذه سائلة من فرنسا تقول أنا امرأة أنا من فرنسا طلقني زوجي منذ عام ونصف وتقدم لي رجل ليتزوجني لكن في فطم قانون البلاد التي أنا فيها لم أحصل على ورقة الطلاق فهل العدة في حصولي على ورقة الطلاق أم ماذا هي أولا إذا مرأة مسلمة إن كانت مرأة مسلمة فعليها أن تعتد من طلاقها كما تعتد المرأة المسلمة في غير بلادها بان الإسلام إن كانت تحيط ثلاث حيضات وبانت منه ولا تحتاج إلى المحكمة القانونية وإن كانت حاملا ووضعت حملها بانت منه وإن كانت لا تحيل فثلاثة أشهر وتبين فليست بحاجة إلى المحكمة القانونية فإذا انتهت عدتها فلها الحق أن تتزوج إذا لم يلحق بها ضرر عقوبات ومرافعات إلى محكمة القانون فيصيبهم عصابهم وهذا نتيجة وجود المسلمين تحت إدارات الكفران ومحاكمهم حاكم الفجور قبل قريب جاء سؤال من فرنزا من امرأة يقول السائل عنها يقول أنه أسلم قريبا ومعه صاحبة أنجب منها بنت ما قلت له على أي أساس كان الزواج بها قال لا على نظام القفار الفرنسيين ولا صاحبة من الشارع وكفر وهو الآن طردته من البيت قلنا لا يجود له أن يسكن معها وهو قد أكرمه الله بالإسلام فهذا والعياد بالله زنا وفجور أنقذه الله بالإسلام فعليه أن ينصرف عنها ولا ينظر لها بطرف عينه بعد ذلك والبنت ليست بنت شرعية ولا يطالب بها وليست بنت شرعية هذه من المآشي، لكن من أكرمه الله بالإسلام يجب عليه أن يمتثل أحكام الإسلام.